بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله العلم بالضروري لم يقع النظر واستدلال. لما ذكر العلم فأنه عم الفقه شرع بعد ذلك في, في ذكر أنواع العلم وأن العلم ينقسم إلى قسم العلم ضروري وعلم مكتسب والعلم الضروري يدرك بأمرين الأمر الأول ذكره بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال ما لم يقع أي معرفته عن النظر أي عن النظر فيه والتحقق من ذلك واستدلال أي طلب الدليل المؤيد له يعني الذي يعلم ببداها ولا يحتاج إلى تفكر أو تأمل فيه ومثل مصنف لذلك بقوله قالك العلم الواقع بحد الحواس الخمس يعني الذي يدرك بحد الحواس الخمس مثل السمع فمثلا لو صرخ صبي بجانبك هنا لحتج حتى تسمع أن تفكر ثم تسمع وإنما السمع يدخل مباشرة وكذلك البصر لو رفعت بصرك ورأيت العمود حتى ترفع بصرك ما تفكر انك تفتح عينيك قال والشم مثل لو أتذكى رائحة طيبة تشمها بدون تفكر تدخل الأنف بدون تفكير وكذلك رايحة كريهة تدخل إلى الأنف وتشمها بدون تفكير يعني إذا أردت أن تشم الرايحة الطيبة ما تضع تلك الرايحة عند أنفك ثم تفكر فيأتيك الشم وإنما هذه الحاسة منفتحة دائما ثلاثا الرابع قال والذوق فمثلا لو خدت عسلا ووضعته على لسانك ما يحتاج أنك تفكر ثم يأتي الطعم وأنما أول ما تضعها لسانك بدون تفكير وكذلك وانت تأكل في الطعام تعرف أن هذا فيه ملح بدون أن تفكر الحاسة الخامسة التي تمثل بها قال مثل قالوا اللمس فلو وضعت يدك على النار ما يحتاج تفكر ثم تأتيك حاسة اللمس وإن مجرد وضعك وضع يدك على النار تشعر بذلك فهذا علم ضروري يعني لا يحتاج إلى تفكير. والطريق الثاني لمعرفة العلم الضروري قال وبالتواتر يعني إذا تواتر إليك هذا الخبر جماعة عن جماعة وهم أهل شقة فيكون هذا العلم عندك ضروري مثل بلدة مثلا أستراليا تواتر عندك أن هناك دولة اسمها استراليا وأنت لم تذهب إليها ولم ترها بل وقد لا تعلم أين جهتها من الأرض وينما بالتواتر تقرأ في استراليا تسمع استراليا ترى رجل مينتيت من استراليا فهذا علم ضروري ومثل أيضا لو مات زعيم أنت لم تحضر زمن نزع روحه وإن متاوتر عندك فلان يقول مات زعيم الثاني يقول مات والثالث مات وهكذا وهنا يجتمع تجتمع تلك الأخبار عندك علما ضروريا لا شك فيه بأن فلان قد مات مثل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر ونحلل ندرك وفاة المسلم ولم ندفنه وإنما تواتر عندنا أن المسلم مات وهكذا فهذا هو العلم الضروري وسيتي بذن الله العلم المكتسب الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد